أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا أقرأ بس مش هم تقرأوا معي عشان البنات بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء شهداء لله ولو على أو الوالدين أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا الهوى أن تعدل وإن تلو او طالبوا فإن الله فإن الله كان بما تعملون خبيرا نهار ده الأيام آية 135 بسورة النساء معناها يا بنات معنا قول ربي يا أيها الذين أمانوا نجد النداء يا أيها الذين أمانوا النداء لازم يرقك يهزك سيكون نحن من المؤمنين لازم نفوق إلا أن الخطاب لنا إذن إذا ذكر, ذكر النداء للمؤمنين يبقى أن الخطاب يناديك أنت أتوى المؤمنة لا مكنتش مؤمنة متسمعيش لكن لو شغرفت بهذا الإيمان لازم تنتبه كأنه يقولك انتبه أيها المؤمنة يا أيها البأذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالقسط شو هذا؟ أيها يا وفاة قوامين مبالغة؟ قوامين مبالغة؟ من إيه بقى؟ من القائمين؟ في كل أحوالكم قائمين بالقسط هي قائمين من قائمين فلما تيجي بالتشديد أي كلمة كده ما جالك بالتشديد تعرفي أننا فيها يقول إكوني عادلة أقسى ما يمكن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى يعني إيه زيادة المبنى يدل على زيالة. يعني عدل الحروف لو زالت تدل على إيه على زي ستتعم لما تيجياني تجدي الم fased فيه حرف وزيت فيه شدة إعلامي في زيادة اللي هي بنية الكلمة إذن فيها إيه التشديد في المعنى يأمرنا ربي سبحانه وتعالى بصيغة المبالغة أن نكون في كل أحوالنا في عدل قائمين بالقسط ذكر ربي سبحانه وتعالى المقصطين في سورة وذكر ربي في نفس السورة القاصطين مش كده؟ أي سورة أزيلة؟ أحسن، ماذا ذكر فيها ربي؟ قال إيه فيها؟ ها؟ ايوه لا استقاموا على الطريقة آه. لا لا فب... فهي بديت الآية بتولئ فعل محسنتي ومنا الايه ومنا دون ذلك كلنا طرائقا فأما الفاسطون فكان مجهد من محطا ها ايه يبقى الفرق بين القص ال... هاتوا البداية بنت هاتوا البداية هاتوا بداية هاتو هاتو الآية آتي وأن... وانا وأن... من القص نلقى ما قد البداية المسلمون أحسنتي وانا منا المسلمون ومنا القاسدون فمن أسلم فأولئك إيه؟ تحروا رجل وأما القاسدون فكانوا لجهنم محطرة وأنهوا استقاموا على طريقة الأسغيناء أماما رضقا لنفتنهم إيه؟ طيب يبقى فعلا مؤمننا منا بداية المسلمون ومنا القاصطون المسلمون شبا عكساء لك إيه؟ المفروض المسلم يبقى عادل المسلمون يبقى المسلم المفروض يبقى عادل, عادل. ولذلك كانت هذه الآية صيغة مبلغة يعني كونوا في كل أحوالكم قائمين بلا القسط يعدلوا في أهليكم وفي غير أهليكم مع أولادكم ومع غير ذلك ومعكم وفي حق الله عز وجل لأنها يأتي يوم قريب جدا جدا هيسأل الإنسان كان قاصط ولا كان مقصد كان قاصد واللي كان مقصد كان ظالم وهو يئمه انه عادل يئمه غير عادل غير عادل يبقى ظالم واش كده والظالم ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم وبرده قال فيه مشدد في الكلمة قال فلا تظالموا الامر الشديد ان الانسان ولذيك الانسان لابد ان يتحرى انه لا يظلم احد ابدا ممكن يتظلم ممكن يتظلم لكن يتظلم إنه مظلمته لن تقضي عند الله عز وجل لكني مطمئ يعني لو مرت ما متزعليش إنك تكون مظلوم تقول والله إذا أنا مظلوم ما تزعليش لكن أحزني أن تكوني ظالمة لأن الظلم ضلمات يوم يقليم يظلم في الدنيا ويظن ان المسألة هيينة وإن المسألة بسيطة وإن الإنسان آه خلاص مثلا انا قدرت على الإنسان هن فظلمته انت بتفتكر إن الدنيا ده فيه محساب مقوف بين الله عز وجل إذا كان هيسأل الصادقين عن صدقهم وإذا كان الصادق يسأل عن صدقهم وما نتكذب هامل إيه إذا كان ربي يسأل الصادقين عن صدقهم في صورة إيه في الأحزاب فما بالك بالكاد هيسأل عن مين هيسأل عن كذب ليه كذب نسأل الله لنا عفو العفو بذلك هذه آية بنات يقول ربي سبحانه وتعالى فعل العبد أن يكون قاصة أن يكون عادلا في كل اوقاته الذي هو العدل في حقوق عدل في حقوق الله عدل في حقوق الله يعني ايه يعني اي ماذا يعني العدل في حقوق الله اتفضل على استعين استعين على عزيزة الله يستعان الله. الله عز وجل انا معصيه الله شوفي في حقوق الله الا ما تكوني في حق الله الزوجات تتخذ تتخذي الله مبدا هو الذي خلقك فاش تخذ تشرك بالله ما ينفعش بالله اللي يشرك الذي خلقنا فده من البداية العدل إن الشرك لظلم ونعظل يبقى ده ما فيش في عدل إنك تقول لربنا سبحانه وتعالى إنك تتخذ لله نده هو الدخل إيبقى أين العدل؟ يبقى العدل في حق الله عز وجل إنك تعلمي تماماً أن الخالق ونرى ربي سبحانه وتعالى الوحيد والأحلام القفاوة ده أول العدل يا بناي أول عدل نعم فيه وليس كيف حال دايبة آية العية وليس هاتي حتى لو آية مش مشكلة خلاص ناجي العدل في حق الله عز وجل أقل من الحق إذا كان ربي السماوات والباط هو الرب اللي خلقها وخلقك ودبر لك أمرك ورزقك وأحيائك وأحيائك يحييك ويميتك إذا كان ده ربي الرب هو الخالق يبقى من يستحق العبادة يبقى العدل ان يستحق العباده الذي خلط مش كده ولا لا يا بنات يبقى من العدل ان كل عبادتك تقول لي ده الواحد قل ان صلاتي ونصفي ومحيائي ومدح لله رب العالمين يا ده برده من العدل مع الله سبحانه وتعالى ده حق الله عز وجل حق لا نعبده لا نشك به شيئا حق لا نقدس كل عباده الله سبحانه وتعالى حق لا نذكره لا نشغله لا نغفل عنه ابدا نذكره ولا ن ولا ننسى نشكره ولا نكفره. ولا نكفره ده حق الله عز وجل ونطيعه ولا فدي من حق الله سبحانه وتعالى وحق الله لن تكتش في بقى حق الله نحن لو هل نتكلم في حق الله سبحانه وتعالى نجد لا تعد ولا تحصل حق الذي خلق نجبر لك أمرك وحياك كما قال إبراهيم في, في كتاب ربي سبحانه وتعالى في سورة إيماناتي الشعراء مش كده فكرنا لسه ماذا قال إبراهيم رجعوا كده بقولوا ماذا قال إبراهيم فإنهم عدوا لي إذا رب العالم الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يقعبني ويسكي والذي هو يقعبني ويسكي والذي يمتلني والذي أطمع أن يقفرني فطيئتي يومي رب هذا يحرمي نبقى هو اليوم نبدأ كله وأنا أرجع بعملتي لغيره سبحانه رب العشر بذلك نقول حق الله احق لازم نفهمه ولا ننوه إلى لمعنى حق الله يسكن لا ننغو لمعنى حق الله على لأن الإسان لانه الانسان حق الله على الزوج بيبقى شاكر ببقى يعني بيبقى مؤدب مع الله على حق الله من حق الله على الزوج ان ادم مع الله زي الانسان يكون ادم مؤدب مع الله على الزوج لا يغفل عن مراقبته ولا يغفل عن احسانه لذلك العبد ولا يخفر عن ولا يغفل عن عطائي ولا يغفل عن كرمي ووجودي و... و... على العبد ما يغفلش لحظه ولذلك المفروض ان يكون مراقب كل نفس لو انت تعرف حق الله عز وجل لابد ان في كل انفاسك ما تنساهوش لحظه انسى كل شيء في الدنيا لكنك لا تنسي مراقبه الله عز وجل هو الذي هو الذي يسمعني هو الذي يعلم ما في سري هو الذي يعلم سر هو الذي يعلم خائنة الأعلم وتخفي الصدور هو الذي يعلم حالي وسيعطي لي سقلي هذا ألم عن الله عز وجل, وجل أن تكوني شكراً حمدة طائعة مراقبة محسنة في عبادتك تعبد الله كأنك تغي الله عز وجل هذا العدل في حق الله سبحانه وتعالى أن نعطيه الذي حق العقل العل... حالي في حقوق العيال بقى زي ايه بقى بيضيع النفقات الواجبه والنفقات و... الواجبه اللي عليك واحد مثلا في رقابته ولاده حق عليه ان يربيهم ويديهم ويقدمهم وزوجته مثلا يقوم لانه هو دلوقتي قائم عليهم قوامته تستلزم ان هو القوامة تستلزم ان هو ينفق على اسرته ما يسيبهمش متسولين وتسولين انه يؤدي حق زوجته يعني دي حقوق لها حقوق كما شرع ربنا سبحانه وتعالى ولذلك له حق في حق رقابته اوشن من حق الحق امه وابوه لو عنده اب وام لو في مال يبقى العيال يعلم ان من حقوق الهامه جدا ان انت تعرف ان انت ومالك لابيك انت وايه كل ما يملكه انت وما تملكه لمن للاب يبقى المفروض ان الانسان في حقوق العباد اول حق علينا ان نعبد الحق كما يدفع حقه المفروض أن من أعظم الحق عليه لو هو مربي يكون مربي يعني هو دلوقتي لو زوج أب يكون مربي لو أسرته. ما ينفعش يبقى أب وعليه حق تربية لولاده ويطلق أولاده كذا من غير تربيا أين الحق هنسأل ولذلك لما تبقى فيه إنسان ضيعة وذلك شوفيه قيل أفضل ما يعطي أب لأولاده ناحلة خلق حسن وليس مهمة سبيلهم مالية وليس مهمة سبيلهم أعطاء بس سبيلهم خلق حسن يوم ما يكون معهم الخلق الحسن يتوفاك ربي سبحانه وتعالى يوم ما يشوف الملندل على خلق حسن هي دعولك أنت وأنت في قبرك لكن معامل لكن بيصرف بيعصي بالله عز وجل ماذا تركناه؟ خير ما ينحل الأب نحلة أو أعطاء أو غبة أن يطلب لابنه خلق الحسن إنه ربي كويس تقل الله عز وجل لذلك نقول في هناك حقوق العباد حقوق كل العباد وأعظم حقوق الوالدين والأهل وصلاة الاحل ثم الجار حقوق العباد ثم الجار ثم الضيف شوفي لما النبي صلى الله عليه وسأقول لك إيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف يعني هو حق له حق عن ضيفة. فليكرم ضيف يعني لو جاله ضيف للبيت من الإيمان أن يكون سبحان رب العرش العظيم من, من ضمن الايمان ان الانسان لو كان له لو تضيف لو, لو كان ضيف دخل لو كان له جار ان كان يؤمن بالله ولا يؤمن حق الجار يعمل ايه فليعمل ايه لجاره ضيف ويريح حق ضيف فيكرم ضيف اه, آه. فليريح حق الجوار وين حق الجوار كما كان جبريل عليه السلام يوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار من حقهم حتى ظننت بازالة جبريل يوصي بالجار حتى ظننت انه ايه سيب. لكن مش واحدة تبقى جارة من جارتها في البيت ده احيانا بيهو في بيت واحد مخصمين بعض ده في بيت ده فشاقة واحدة ده بيقولك لو عملت كده اين ايمانك انت في بيت ومعاك في نفس البيت انت في قوضة واحدة في قوضة تاني مخصمين بعضهم لا يقول من الايمان حق حق إن الإنسان يعرف حسن الخلط إنه إذا كان الإنسان في بيت معاه في نفسه أقرب ناس إليه في بيته هم أهل بيته إذا أهل بيتك أنت المعاك اللي أضع قودك وقفل عليك باب مشترك أقرب ناس إليك أقرب شيء إلى جلدتك إزاي تكوني كذلك ونتي بخصمانهم أما عشان كده ابحاثي عن الإيمان في قلبه فالإيمان لا يمكن أن يكون في قلب إنسان وهو يهجر من معه في بيته إذا كانوا بيوصينا بالجار فكيف يوصينا بأهل البيت فالمسألة دي حقوق حقوق الوالدين حقوق الجيرة حقوق الأولاد علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جات سيدة عائشة واحدة تسألها الصدقة ولأت الأم سبحان الله بتعمل ايه معها أولاد صغار ومعها تمراه بقيت تقسم التمرات فضت تمرة واحدة معها بصت الولاد بصلها للتمرة رح اتنسكت تمر بين نصفين ورح اعطيهم جيد للاثنين فجأت مستمتعجلة سيدة عائشة رضي الله عنه وكل النبي صلى الله عليه وسلم تعجزت يعني هما الولاد خدوا فقال علشان كده تقول لهم الليها ايه لها بيهم الجن لو احسنت في تربيتهم واكرمتهم لها بذلك الجن فالمسألة مسألة مش يعني سبحان الله ربنا دي اداب دي حقوق ولم قالك سبحان الله من في تربيت البنات الواحد عنده بنتين ورباهم في احسن تربيتهم كانوا له حيز من الحجاب ما شاء قواتي الا بالله اللي عمشي بالناس بتفرح بالصبيان مع ان لو جاله بنات ورباهم واحسن اليهم وجوزهم وسترهم كانوا له حيز من دي حقوق ربنا سبحانه وتعالى جعل ولذلك حقوق العباد كثيره جدا جدا حقوق الامال كثيره حقوق الاخوات حقوق صله الرحم صله الرحم استق اختار ربي لها اشتقى لها من اسمي التردي ان اصل من وصلك ان اقطع من قطعك المخصمين بالرأح日本 قطعهم ربنا سبحانه وتعالى المخصمين للراحل ربنا بيقطعهم فربي سبحانه وتعالى يشتقوا له من اسمه واسمه لذلك حقوق حقوق العباد في ايه في كبحه مش بس في الاقالب وكده حقوق العباد حتى في البيع والشهر متجيش للبيع والشهر وتبقى غشاش مع العباد لان ده برضو من حق من حقوق العباد انه أكون سبحانه روزيك الله حب ايضا عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى خلي باني سمحا إذا باع بيبعلمين ببعبات سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى فيتعامل مع مين سمحا إذا اقتضى إذا كان عنده مسألة فيقضي بالرحمة أحب رب يدول لأنه كلها معاملات مع الخلق بيعلمنا الأدب دمنا يا بناتي بيعلمنا الأدب بيعلمنا حسن المعاشرة بيعلمنا إزاي يكون قال ليس مننا بيعلمنا في علاقتنا بالكبار ليس مننا ما من لم يؤقر كبيرنا مش مننا يعني من المؤمنين ليس مننا ما من غشانة ليس مننا ما من لم يؤقر زو الشيبة وزو مش عارفة زو صاحب سبحان رب العرش العظيم وبعدين ما لم يشكر الناس لا يشكر الله بيعلمنا أنك تقول عندك لسانك في شكر أدب من قدم عليك معروفا مشكريا إحنا فتقدنا للأدب والله افتقدنا لتعلم قدم حتى ان بعض الناس تظن ان هي لو قالت كلمة طيبة لا تقيل على لسنها علبنا ربي حفوك بيننا وبين بعض علشان الحكوم دي لو عملناها بعضنا لبعض هبسور المواد ده. ما يبقاش في قلوب الناس ضغينة شوف الإنسان بتحسن إلي وفتد حمل معه وكذا, وكذا وكذا وكذا لكن سبحان الله يتكبر انه حتى إذا قدمت اليه معروفا انه يتكلم في المعروف يتكبر ده من معنى ولا يدخل الجنه من في قلبه بصاله ذره من الكبر فبيعلمنا الادب ديننا بيعلمنا الادب في حقوقنا مع الله وفي حقوقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحبه ونعظمه ونوقره واذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسم رسول الله الله عليه وسلم نبدا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا بنضمن الادب ادب مع رسول صلى الله عليه وسلم حق رسول ان احنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نوقره ميتا كما وقرناه حيا شوفي الادب يعني لو كنت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترفعش صوتك لما تيجي واحده ترتفع صوتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بتفتكري سيدنا عمر لما قال له لما سال مين الاثنين بيعالوا صوته في مسجد الرسول الستات بتدخلوا مسجد الرسول يعملوا ايه زغاريد وان شاء الله اللي تمسح مفيش أدب مع الرسول الله عليه وسلم هنا بيعلمه ويقول زيك ده والله من اتبع ذلك الدين ده كان سبحانه راعياً لو والده اللي لو زوجة تبقى راعية لزوجه لو زوجه يعرف حق زوجه لو, لو, لو طالب يعرف حق معلمه لو كبير يعرف حق صغيره لو صغير يعرف حق الكبير والله لو تتبع نزاله لكن قل من الناس قل من الناس من تعرفها تعرف حق نفسها تماما لو قصرت في حقها تعرفه تماما لكن لا تعرف حق غيرها فنسأل ربي أن نعلمنا ده يا بنات من قول ربي مقوامين بالقسط زي ما تحب النفسك حبول غيرك ده العدل ده الخلق ده الدين ولذلك يقول هنا بالنسبة للعدل يعني يأمر ربي سبحانه وتعالى في هذه القوامة بهذا العدل الذي هو العدل في حق الله وفي حقوق العباد فالقسط في حقوق الله أن لا يستعال بنعمة الله على معصية الله دي من حق الله أنك ما يجيكيش النعم دي كلها وتستعيني بقى تديك عينك اللي ربنا يا الله اللهم لا تحرمنا منور من عيوننا وتستخدمي العين دي في معصية الله تعني تبصي بقى للأشياء اللي بتغضب ربي سبحانه وتعلى وتبقى عينك مطلقة يبقى أنت بالشكل ده لم تعظمي حق الله عز وجل لو عظمت حق الله عز وجل لعلمتي أن هذه النعمة في حقوق حق في حق الله فيها ايه إنها تحفظ ولا ولا تستخدم في معصيه الله عز وجل واي نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى فالحق ان يعني يستعان العبد بنعمه الله في معصيته ده عدم قسط في طاعت عدم قسط في هذه النعمه عدم قسط او عدم عدل في النعمه دي مش من حق الله عز وجل ان واحد واحده سبحانه الله تقول مثلا ايه فليش المعصيه دي او مثلا ربنا سبحانه وتعالى امر في كتاب الكريم مثلا بكذا بأمر للنساء خاص أمور أوامر خاصة بالنساء لا ربنا جميل يحب الجمال لازم ان سبحان الله أنه في ربنا برضو سبحانه وتعالى أمر في كتاب يكون قوامين ايه ده القصة شهداء هذا بالنساء القصة في حقوق الأدمين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلق تطلبي حقوقك انت بتطلبي حقوقك انت حقك ما بتضيعه مش. طب ليه دايما حق الناس بتضيعه ولذلك تطلبي حقوقك فتؤدي النفق الواجب عليك واحد والديون الواجب عليا 2 وتعامل الناس بما تحب ان يعاملوا 3 من الاخلاق ومن الاخلاق المكافاه ان تكافئ الناس دي من الاخلاق يبقى انت ما تعرفش تكافئ الناس ما يبقاش عنده اخلاق زي بالظبط كده بنقول برده اذا كرمت الكريم كان حميد قال الزما احسنتي الانسان تقولين تحسنين وتحسنوا لكن سبحان الله لا يتعامل معاك الا بالكبر والتعالي وسوء المعامله ده مش من الاحسان ده مش ده مش من ده مش من القسط دمنا لا يدعو ده مش دمنا دمنا لا يدعو لذلك إذا كان يدعو لرحمة فالمقروض أن يعرف أن الرحمة متبادلة من كل الأطراف القسط في حقوق الأدمين أن تؤدي كما ذكرنا ومن أعظم أنواع القسط قالك القسط في المقالات والقائلين فلا يحكم لأحد من ضمن القسط أنه ما يكونش واحد زي ما نقول كده مثلا بالنسبة للمحاميين منهمك بالنتعين يجو بقى بالنسبة للمحاميين يقول له أنا أطلعك زي الشعر من عبين ساره من عجيل طب انت لله وهو قاتل مثلا او عامل كذا وكذا لا انا بس انا انا لها بس تحط لي بقى الايه الثغرات الثغرات اللي بيحضروا المحاضر والحاجات دي هم اللي بيغلطوا دلح. مش انا ولا هم دول مش ليه ورق يعني مش همين بيتبعوا الوراقايي طب ما شافوا الوقائع ما شافوش طب قلبك تقدر ولما تيجي بنتبه وتروح تعملي كنت بروح موقع الجريمه واعرض شهابيه وطلع ايه واصيفها بقى اصيبها بعله وهو في عمال دي هو عمل يعني يأمل تعملي من المسأل مثل... يعني... القسط في حقوق الادمين من القسط يا بنات بجاء الجوبي بتحييك حفظت تعملي في المعامات دي طيب من انواع القسط القسط في المقالات والقائلين انك لما تيجي مثلا ايه تشادي زور تشادي زور في قضية مثلا او تيجي تمس تلاقي ايه بعض الناس الواحد بتقول لي انا ما عاكمش اعرف والله واحدة بتقول لي ما عرفش محكم من المحاكم هنا بتقول لك الناس قاعدين على المحكاة او دمه كل الحاكم والله فبيقول لك يدلو عشرة جنيه وانه تيجي تقول ان كذا مثلا انا امراتي كانت ضربتني مثلا طب وانت شفت الامرات وضربته فعلا وشوف عين اهو يقول اه ممكن عشان تديني كان يقول لك عشرة جنيه وعشرين جنيه وكذا ما عرفش الميزيته كام طبعا خمسيك انت جربت وانا مرح تقول لي فقط اي ها في وخطله لسه حاجات مش عارفه ايه وقعت اس حاجه بقى الس حاجات دي بتتعمل ازاي يجيبوا بقى ايه اول مره عرفت ازاي بتتعمل معايا يجيبوا الاشباريسه كده 10 ساعات ويروحوا عاملين بيها كده تعمل السحجان بس ايه تعمل سحجان بس كده بيعملوها كده تعمل السحجان والله المشكله انها اتعملت معايا واحده عملتنا معايا وقالت ان انا ضربتها ضربت جت منين دي تمعين يا بنات انا اتعمل ومشكله ان انا ساعتها كنت في النيابه في النيابه يعني انا كنت في النيابة بتاع قال المحامين يا بنات وهي راحت عملت معها محضر طب اقول طب انا اصلا لسه ده انا ماليش دوام جبتها ازاي شمرت لها وعطيت لها كل في بحرها وبعدين راحوا المحامين هم اللي قالوا إن لي انت شغاله ازاي ومحامي ما تعرفيش تشتغل كده الله ينور فقلت لي تتعرفي نيابه بقى من اعظم ده. انواع لما لك ايه بقول لك من اعظم انواع القسط القسط في المقالات والقائلين فلا يحكم لاحد القولين إن لو كان زي سيدنا او زي سيدنا عمر لما جه واحد يحكم له ويقول له ده ضيع عيني قالوا جن الثاني يكون عنده العينتين بقى فالمساله ان اول الحكم لاحد المتنازعين انتسابي أو ميله مثلا حتى لو كان بيحكم لابنه وواحد وهو غير ابنه ما تحكمش بهواك المفروض أن يحكم بإيه لميله لأحدهم بل يجعل وجهته العدل أو القص وهي هنا القص في أباء الشهادة التي على الوجه التي يرضى ربي سبحانه وتعالى ولو كان هذا القص او هذه الشهادة على الأحباب بل لو كانت على النفس عملت كده بصراحة, بصراحة فعلا عملت انت عملت كده بصراحة فعلا لكن او والوالدين او الاقربين ان يكون غنيا او فقيرا الله وعد ما تاخدش العطف بيه ان هو ده غني تقوم عليه ان ده فقير انا بس يعني ادخل معاه عشان فقير امه اعينه ما كمان الانضمام للغني ان انت تدخل معاه ماذا ولدك احكم العدل ولو كان ذا قرابه بعهد الله ايه ذلك لعلكم ولهذا قال شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقيمين إن يكون غنياً أو فقيراً فضاءوا أولى بهم من كما قال ربي سبحانه وتعالى إيه في كتابه فلا تراعوا الغني لغناء بعض الناس يقول لك ده غني وهي الديني وكذا وكذا تجدوا أف معايا وانا هديك كذا أو أف معاك وهديك كذا كذا يرحوا أخذ منه واني كذا إيه حاجة كبيرة أو يا محمية يأخذ حاجة كبيرة بقى لو غيوا أف اشتقد ولا الفقير بزعمكم ان انتوا ترحموا تجوز <بقى من> <والمتنية> لا مش عايزه بقى اشوف ده الله بس, حمد بس تفتحي كده تبقى بس يرضى مش فقبل هنا يقول ربي بلشاله بالحق على من كان الحق شاله بالحق على من كان ولو كان على نفسك لأن الحق إذا ضع في الدنيا فلابد ممشئا بھی في الآخر إذا كان الحق يضع في الدنيا لن يضع في الآخر لأن ربي سبحانه وتعالى الملك الحق يأتي بكل الحقق لا لا يضع الحق عنده لا يحب أن يضع الحق عنده ولو كان في الدنيا يكون بإمهال ولا يكون بإهمال فلا يكون الحق ذلك ولذلك والقيام بالقسط من أعظم الأمور التي وضحها ربي سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم ويدل على يعني سبحانه يعني المنقامه بالحق او كان صادقا في الحق كان ذلك من ورع دليل من ورع اسلامي يعني فتعين على من ينصح نفسه واراد نجاتها ان يهتم بغايه الاتمام بالعدل اللي بينصح نفسه يقول لها قاعدين وقبل ان ايه ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاع وبعدين بعد كده الكاثرون هما الضاليون وأن يجعل ذلك العدل نصب عينايهين لأنه ممكن إذن فالحظة بيموت يموت على إنه ظالم أو يموت على إنه غير مقصد أو يموت على إنه ضيع حق من الحقوق سواء حق الله أو حق الخلق أو حق حتى نفسه عن فقه طبيعي حق النفس بعلم القيم بحق اللازم جدا لما يجي الانسان يضيع حق نفسه انه بينام عن الصلوات ما يدي الزكاهته كل تعب يضيعها يبقى هو ظلم نفسه ده اشد الظلم ان يظلم الانسان نفسه وأشد ظلم أن في ظلم الانسان لازم الانسان نفسه اللي ما عرفش ربه او يكون غافل عن الله سبحانه وتعالى ولذلك عليه أن ي... ان على الانسان ان يبعد عن ان يزيل عن نفسه كل مانع وعائق أي مانع يعني اهو مثلا لو فين راحت نادي امنت وثابت <تصفيق> مثلا الناديا لو لقيت مثلا في المسألة لازم هتظلم اوية تشتغل محامية بتشتغل محامية نادي لا تقول خلاص باناسيب المهنة يعلم بها ربناتي خلاص اذا <تصفيق> لقيت نفسها ما اكتمعوشها اثنين مهنة مش طبعا انت حافظة من خاتم القرآن واعظم عائق شو بقولك ايه واعظم لاتباء بنات عائق لاتباء للعجل يبناية اتباع الهواء اقصر عائق لأن الإنسان يكون عادل إن اتبع هواه إن عادل مع الله لا أنه مش لا يستطيع أن أم الله المؤذن بأن يؤذن الله والله ما أدر أم الله لا أقتضيات حق الله طيب كان عندك مال أمان الحد وعجبتك أحبوا يا رقواتي إنا للإبالي توم نفسك الأمرة بالسؤول تومي يا شيخ وإنها ضعت وإنها ضعت خلاص تومي دخليها لعشان أنت بعت الهوا فأنت ظلمت أنت نمتعتي حق أنت ظلمت خلصت للمت أعظم عائق لذلك إتباع الهواء لذلك نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله في الآية فلا تتبع الهواء أن تعدلوا قال لك أعظم شيء أي خلي الإنسان لن يعدل أن يتبع هواه هيميل لفلان دون كلان هيميل لنفسه الأمارة بالسؤال اللي هتاخد فلوس كتير في الأمر ده في القضية ده هيميل لأنه سبحان الله متغاز من الرجل ده يعني يبقى برضه بيتتبع إيه فاكثر شيء يبعد الانسان عن العدل كما قال المفسر في تفسير القرانه بيقول الشيخ اس امام السعدي اي من تتبعوا شهوات انفسكم المعارضه للحق فانكم ان اتبعتم الشهوات عدلتم عن الصواب عن الصواب ولم توفقوا للعدل لان الهوى لان الهوى يعمل بصيرا يقول لأن الانسان لو تبع هواه سبحان الله رايت من ايه اتبع فمن اتخذ الله على إيه وختم على وجعل على بصري فمن إيه أفلا إيه ولذلك بارك الله فيك وأما أن يعرف الحق يعني لأن الهوى يعمي بصيرة صاحبة الهوى بيعمي بصيرة فيرى الحق باطل ويرى الباطل حق أعمل بصيرة ولا وسيقى الحق واضح يا جماعه مش محتاجه حد يقول له عليه لكنه اعمى مش شايفه لي وهذا الاتباع هو نفسه فاما ان الهوى يعمل بصيره يعمل بصيره لصاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا واما ان يعرف الحق ويعرض عنه الاتباع برضه هوى فمن من هوى النفس ووفق للحق وهدي الى الصراط المستقيم انه مرزوق بياكم هدى للصراط المستقيم ولذلك كنا نقول ولما بين الله الواجب القيام بالقسم نها عن ما على ما نضاد ذلك وهو اللي يضاد ذلك هو لي لسان على الحق ويكون ذلك في الشهادات يجي واحد يشهد زي بالظبط كده تقول مثلا ايه احنا ممكن نسقط كلمه تضيع الدنيا كلها بتشهد بشهاده يجي واحد مثلا يشهد لحاجه يشهد بشيء في اهم الشهادات يبقى مجرد ما ييل ولسانه بالحق ما شاء الله العفو والعافيه وغيره وتحريف النطق عن الصواب المقصود تحريف النطق عن الصواب المقصود يبقى يعني بالنسبه للشهادات كيف يحرف النطق عن الصواب بالنسبه للشهاده يعني يلقى يلوى لسان في الشهادات يلوى لسانه الشهادات ازاي من القانون لازم مع ويدخل اللي يعني لازم في الكلام مم. يبقى هنا وتحريف من عن الصواب المقصود من كل جهه او بعض النجوة. ويدخل في دائره تحريف الشهاده وعدم تكملها او تاويل الشاهد على أمر آخر اللي هي بتقول دلوقتي ناديه ان ياخد مثلا شاهد يقول له تعالى انت تقول كذا كذا ما تقولش كذا كذا فان هذا من لي لسان كما يقول في تفسير ان الانحراف عن الحق ليل ان الانحراف عن الحق ليل او يقول ربي او تعرضه نعمل الشخصيه كلها خلافات كتبه اسريه الخلافات ف... الاسريه بين الزوج وزوجته يعني مره جت لي واحده بنت كده وضعها ضعيفه مع اولاد وبتقول لي زوج عايز ياخد الشقه فهي هيتش مع زوجها في البنت ما اعرفش اسمها بس يعني جت تبكي فعملت ايه قالت انا روحت المحكمه ورحت جيت شهود ان انا مش عايشه في الشقه خالص دي مراته قاعده معايا فداني شهاده يا جماعه ان عشان يحصل على الشقه ومراته تطلع باولادها بره ويجيب واحده زوبه ثانيه قيمة قمه الظلم ده لاقي في الشهاده طبعا في روحوا جايبين ناس من بره ما يبقوش شكل اربعه خالص ويبقى طب نما الاقارب موجودين والمحاكم للاسف ما بتاخدش بالاقارب اللي هم ده وقالوا حاجات دي او تعرده قول ربي او تعرده اي تضريب القسط اللي هو المفروض مسؤولين عنه كتابك الشاهد لشهادته بما تعرده عن ايه انت وانت يقول لك بس اني شفت كذا تقول لا ما ادرش اتكلم ما ادرش ما انفعش ما عارفش اتكلم يبقى دي يقول او تعرضه قوله ربي او تعرضه في هذه الان شديد انك تبقي شفت افقام ام تترك القصد تترك العدل المؤكل بكم كترك الشاهد لشهاداتي وترك من يقوم على مسئولية بمسئوليته الذي يجب عليه القيام بها بعدا عنه يقول لا ابدا عن المشاكل فاترك الشهادة فان الله كان بما تعملون خبيرة فإن الله كان بما تعملون خبيرة ده إيه؟ يعني إيه في هذا الأمر هذه الآية إيه بنات؟ تهديد ان ربنا اللي أنت, انت بتتكلم وتظن إن ربنا مش يعلم الذي يعلم السر وأخفى يعلم أنت قلت إيه؟ وفعلت إيه؟ وشهدت سورة لما شهدت السور وكان معك شهادة وكتمت الشهادة يكتمون الشهادة فإنه آثن إيه؟ قلبه كما قال ربه سبحانه وتعالى ولذلك محيط بما فعلتم خبير يعلم باطن الأمور وعلمه محيط بكل شيء بالدقائق بالصغير والكبير والمظاهر والباطن وبال وفي السر وفي الخفي وفي الأعلم يعلم كل شيء الذي لا يعلم الذي يعلم السر وأخه ومن والله سبحانه وتعالى يعلم أعمالكم خفيها وجليها في هذا تهديد شريط من الله الذين يلوونه أو يعرضونه عن الشهادة ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم يبقى عنده الحكم أنه يمكن يحكمه حق يروح حكم بإيه بضطل في حكم مثلا أو أنه يشهد زور شهارة الزور لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على شهارة الزور ما هذا فعل رسول الله كان يلاقي مقام وقال إيه وكان النبي ظهر الأسر الغضب الشريط قال وشهارة الزور وقال النبيها كم مرة حتى ودبنا انه ايه من كتر أمب شهادة الزور ده ذلك سبحان الله يا بناه لما تيجي تشوفي في شهادة الزور بالنسبة للقسم شهادة, شهادة فيه قسم لما بنيجي نتكلم عن الأيمان, الأيمان الأيمان ثلاثة يمين لهو ويمين منعقد ويمين الغموز اللي أنا بتكلم عليه دي يمين اللي هو اللعب والله يتكلم عشان لا, لا ايه لا يحبوا بدافت ولكن يتكر. يتكر. لكن جيت الواحدة وقلت لي والمي لازم تكلم والمي لازم تكلم خلاص اتعقدت لو ما أكلتش فعلا لازم تطعمي عشرة مساكين لازم تطعمي عشرة مساكين انت لازم وقت منعاقب تقولها والمي لازم تكلم والمي لازم تكلم الامر ليه عاقدت كده هي بتحلف عشان تدفع فلوس مزاجها كده بقى عندها فلوس كتير انا هزم هحلفش هقول لها قمر ما انا قعدت عشان مثلا ايه فاتحين مش عارفه فا اقسم بالله اني هخد المبلغ ده عينه انا قلت 10 3 جنيه كان اقصر اني ماخدها المبلغ ما يصيرش قدام المحكمه مجرد ما هو طبعا احنا عملنا له اعلان علشان يجي يقسم جمانه حطينا له صيغه اليمين وفكر في الاستئناف في مرحله السينات دي قدام المحكمه القاضي متاكد ان هو خد المبلغ اول ما شافه قال له ايه قال له قاله... قاله... قاله... يا حرامي احلف القاضي اللي خوان زام اه ودخل اقسم بالله واقسم اليمين والله بنتي انا في قصه أكبر. مره بنت جت كانت واحده يعني فاضلة كده يعني عليها دي بحقيقه دي معايا كانت حصلت يعني. والبنت راحت ايه كانت فعلا يظهر ان كانوا فيه مقترضين منها مبلغ من المال مقترضين من مبلغ من المال من الست ايجايا فالمهم ردينها يا بنتي لاثنين جت البنت دي اللي هي العاطيه المبلغ وكان ليها هدف تاني اخر كان الهدف كان هو الزوج الزوج يعني إن الزوج يتزوج هي اما يوديه في 60 ما اعرفش قلت لها يا بنتي ردينها تاني استني في وردها وشفت البنت شوفت شفت البنت اللي هي عطيتهم القرض ده سبحان الله لم يطمئن قلبي ابدا ابدا قلت لي يا بنتي انتظري اصبري عليهم اللي قلت لك انا هاحكي لك ايه بقى انا عايزه المال وانا بتعمل حاجات وكده والزوج بقى والزوج فعلاً كان هيقع في الامر اضطر يتراجع فلما تراجع قالت والله لا وديهم الاثنين في المهم رحت المطاطيه كنت في منزلي رحت المطاطيه جتني جتني من تحت لقيتها لقيت كده بتقول يا في المسجد في المسجد قلت لها لا بس انا انت عارفه في واحده انت تعرفيها وكذا وكذا واقترض زوجها خد مني مبلغ كذا زوجها خد مني مبلغ كذا كذا قلت حاضر حاضر ان شاء الله تديك المبلغ انا شاهدت عيان ان شاء الله تديك المبلغ في لحظه لقيت ان قالت بقى فقلت لبنتتي وقلت لحبيبتي اديها من فضلك المبلغ اقتردي يا بنتي واخدي المبلغ و اديها المبلغ عشان تبعيدي عن شرعها وقلت لك ان هناك ناس فعلا والعزبة لا يخشوا الله ابدا والله العظيم ده كان فعلا يعني علياتي فقال مهمة سبحانك يا رب العالمين البنت دي, دي, دي الدلوي الشهادة يا جنات فقال المال وعدت المال وانا قلت لها المال بزبوط كده قالت والمبلغ كده وراحت رحت والست بقية عندي أنصر كان في البيت تتكلمني في التلفون سمعت صوتها أيها دوترة خلاص أنا عرفت المال ورح لا أفعليك أنا ما ردتش أنا عرفت المال خلاص مش عايز أخذت أحباق فسمعت أنا كنت نايمة في الوقت نايمة والتلفون الأنصر بس مع صوت من الغرفة التالية لقيت أني جزاكم الله خير لدي الطرقات ما وصلني المال لك. والله وبعدين بعد حاجة بسيطة جدا رقيت البنت المحترم الجميلة دي وجوزها جاي لهم اعلان بده يتقبض عليهم حاجات من حاجات اللي هي ليه علشان في مال مبلغ المال على ده ترديد <متحدث> امانه ترديد حاجه كده من الحاجات اللي ما بتفهمهاش ليه انا زعلت كانت خدت الفلوس وما خدتش عين وصل لا وخدت الوصل لا خدت الوصل ومرت ب بالاستلام بس بايدها الشمال حاجه زي كده لا حتى الشمال بيبان بس طبعا بيبان بالمضاح جابت لا ده مش اندعم شوفي عملت كل الوسائل للاوي الشهادة بنات لكن عند الله لا يضيع يعني بيت اقول للبنت دي اللي هي وتنهي يا خلوق بتنهي عند الله لا يضيع انا بنتي مقدرش اروح المحاكم والحاجاني بصراحة بس انا شاك يعني شاكت مقدرش لكن بتنهي ممكن لو في محامي ممكن اكتبه ان انا فعلا هي اعترافتي انها وصل المبلغ وما فيش فضل التقاضي فيه وكل ما تيجي القضية ترح مؤنفها علشان تجير لهم يعني قلت أنا, أنا حاجة صعبة شديدة جدا جدا يعني إن إنسان يكون عندهش أخلاء أو ما يكونش خايف الله عز وجل فأنا كنت متصورش تصورش مفي ناس ممكن تعمل كن لكن تصورت في ناس ممكن تعمل كن وتلوي آه في ناس بالطريقة فإن الله كان ما تعملون خبيرة يعلم باطن الأمور وخاصة من يشهد الزور يشهد الزور لأن أعم فأقولت لكم والآثئة والذلك سمي اللي هو يمين الله؟ اليمين المنعقدة المنعقدة لازم تطعيمه عشرة عشت مساكين من قصد مطلعين أهليكم. اليمين الغموس من اسمها واحد رايح يشهد والله العظيم اقول الحق قول والله ده منعقدة بقى ده عصدي ده غموس ده راح يشان ياخد حق نصدق يعني دي الست دي جابت حد برب ويشهد لها ان احنا شفنا والله ما خلت الفلوس فديه يمون يمين لحوله والخوت اللي بلغة تغمس صاحبها في النار من اسم غموس تغم يقول ربي سبحانه وتعرف في هذه الآية لأنه أعظم جرم أو يشهد زورا لأنه أعظم جرما لأن الأولين يعني الأثنين الأوائل يعني ترك الحق وهذا ترك الحق وقام بالباطل يعني ده كان يعرف الحق برحش شهد يبقى ترك حق ان شهدت بليه ما روحتش قلت أشهد يبقى انت تركت حق لازم تشهدي بقى طيب انما التانية الأخيرة دي شهرت بالزور دي عرفت بحق وشهرت بعكسه ولذلك هي مغنوسة في النار تغمس وتغمس يعني تتحط في النار كده وتبع النار من حولها من كل جانب لأنها بتشهد باطل الناس الله هم أنظر عقبية الناس وتتدبر القرآن وتصريح وتكرأ اللي هي التفسير القرآن الناس ما تكرأش تفسير القرآن على فكرة وكل تفسير نفسي كل تفسير نفسي كل تفسير يومهم نعم إليش كفار إلي أن ترد الحقوق إلي أن ترد الحقوق آية للتالي ذلك يا أيها الذين أمانوا يا ايها المدينه يا ايها الذين امنوا امن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يذكر بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا خلاص الايام اللي ثانيه بس القران ده جميل شفاء ده دليل ده دليل ايمان هنا دليل العقيده ده دليل ده امتحان العقيده مش انتوا خدتوه دليل امتحان اعلم أن الأمر ان إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولا يتصل بشيء منه فهذا يكون أمرا له بالدخول فيه المهم من الكلام اللي قولوا إيه؟ المؤمن؟ يا أيها الذين إيه؟ آمنو إما بيقولك إيه؟ آمنوا بما نزلنا مصّدقًا إلى نعبد وإما أن يواجه إلى من دخل بالشيء فهذا إما أن يوجه للي دخل بالشيء نفسه أنت ما أمنش بالكتاب مثلا نزع أيدي القرآن ما أمنش بالقرآن أو يأتي لهم أهل الكتاب أنتوا لم تعملوا بالكتب كلها يبقى إما في الداخل في العشاد، لا هو الشيخ السعدي كاتبه بثورة ممكن أبسطها لكم إما يوجه هذا الكلام لمن داخل في المسألة أو يعني مثلا أهل الكتاب بكل أنتوا لم تعملوا بكل الكتب أو إنك داخل الكتاب لكن لم تعملوا بالقرآن فهمت؟ ولذلك و... وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره يصحح ما وجد فيه وأحصل ما لم يوجد فيه يعني. ولذلك فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم يعني اندخلت الإسلام اندخلت الإسلام بيقول لك آمنوا بما نزلنا مصدقاً آمنوا آمنوا بإزاي اخلص لله يأمرنا بتصحيح الإيمان وتصحيح الإيمان يكون في الاخلاص. اللهم رزقني وإياكم مسك القلوب يا بنات مسك القلوب إن ربنا يرزقني ورزقك يعني كل خطوانا ونظراتنا وحركاتنا وحياتنا ونومنا يعني تخلي حتى ما تيجي تنامي أنت قاعدة تحسني ساعات نومك عشان اللات يعني وانت نايمة بتقولي أنا هنام لا أنا هنام كده عشان نصحى كده عشان, عشان أقيم اللي كل ساعاتك محسوبة لمن حتى نومك حتى يقزتك حتى كلامك حتى معاملاتك حياتك أكلك باكل عشان اتقوّن الله عشان تتقوّن ايه؟ لا والله ما ليه يجسنة بقني كذا يوم اتقلش بيه؟ لا اكلي عشان تعرفي تصلي لا اكلي عشان تعرفي تتعبدي فكل حياتك تدور حولك الاخلاصك للهي الاول حاجة نصحح ايماننا ازاي اولها بالاخلاص الاخلاص اللي تري الناس في عملك ما تشوفيش الناس تعمل اي حاجة وانتي مش عايزة محمدة ولا عايزة شكر لا. انت عايزة لو انت عايزة اتعلمي عايزة اتعلمي يبقى هدفك انت معلمة قراءة مثلا تخلصي في تعليم اخلاص شديد بحيث البنت اللي قدامك تطلع بدك رأس صح ما يهمكيش الفكر انها اتخلص وخلاصها تختم لا مش دان اخلاص الاخلاص انه لما توقفي بين ايدا الله عز وجل تقولي له يا ربي والله انا جاهدت فيها يا ربي هي اللي لسانها معبوك انا جاهدت فيها وهي بتعباني تقولي كده مثلا جاهدت فيها هو ده الإخلاص الإخلاص إنك تتعلمي إنك تعودي بالأيدين المعلمة لا مش خلص إلا أبلغش المعلمة دي لا مش عايزة المعلمة دي ليه دي صعبة صعبة لا دي بتطلع لي بتقول أعوذوا تقول لي قولي قرأتها غرط وتقول باسم النار تقول ده أنا من لوعات تبقى أول كده إن شاء الله مش هكتنا نقول إلا أختمي لو أخلصت إنها والله إلى المداية تبقى صعبة وبعد كده تيسر كل أمر هو ده تعلمي الإخلاص إنك تتعلمي بتعلم الاخلاص في إنك والله يا بنتي لو تعلمت الإخلاص في إنك تتعلمي هتقع جنب أصغر من كان منك عشان تتعلم منه شيء ومن أكبر منك عشان تعلم منه شيء افتحي مصحفك افتحي بأي شيء معلم افتحي مصحفك كده وعودي معاه وشوفيه بيقرأ كلمة كلمة كلمة ازاي وتعلمي منه حروفه وانت بخلصة لله بتعلمي لا مش عشان الناس انت بتعلميش القرآن عشان خاطر الدنيا الناس ولا عشان خط إنت بتعليم القرآن عمشان بكرة لو جاه بكرة إن شاء الله يقال لك أنت مع الكرام السفر المرة يبقى هدفك هو من؟ الله هو ربي قاعد بجي قضانك بنا ما تسليش بنت منه إلا لو أنت بتديه عقاة التعليم مش لما تجيلك أو سواء كنت معلمة القرآن أو معلمة في أي مدرسة ما تجيلكيش الولاد اللي في المدرسة عشان تعليميهم تقول له أنت تقعد في الصف الأخران عشان أنت برفعتش المجموع وانت تعود قدامي عشان انت بتدخل في المجموعة لا اخلاصك لله لا تخدي منهم الفلوس عشان المجموعة عشان تدخل صلى الله والله لا تحسني والله لا تحسني لان ربنا يحب من عمل احدكم عملا ان يتقنوا ولان سيرى الله اعماله ورسوله لان ربنا سبحانه وتعالى وسنرى تصد ردونا الى ايه فننبه ولذلك نقول المسألة تحتاج منا لما ربنا نقول يا اليوم التينا امرانوا امينوا شيء كل الإيمان صح يبقى لابد يقتضي الاخلاص لله عز وجل إننا نخلص لله في تعلمنا وفي تعليمنا وفي اخطائنا وفي اخذنا وفي بكائنا وفي سكوتنا في كل شيء حياتك طب روحوا حوله الاخلاص لله الواحد القهار والاخلاص زي ما قالوا كده هو مسك القلوب لو لقيتي نفسك بتتزوقي الاخلاص كده انك الاخلاص انك لا تهتمي الناس لا يهمك اذا ذموك ولا مدحوك قدين سؤال بس المهم انك تدخلي قبرك واغلق عليك قبرك وتجدي نفسك ربنا نجاكي ده المهم ده انما لو قعدوا يسموا الناس عليكي ثناءا حسنا وانت مش قد الثناء ده ده هيبقى على احمال على على لو إن الناس دموك زم مهما زملك زي ما قيل لاحد الصحابه رضوان الله عليه فلان كان من وقال اللهم ايه قال ايه وعلي قال ايه لا وقال له قال ايه لو قال له اللهم ايه اللهم جاني خير بما الله واغفر لي ما لا يعلم ولا تأخذني بما يقولون لأن ما تفرحش أو بسماء الناس المهم أنت ماذا عند الله عز وجل أنت إيه ده الإخلاص يا بنات أنك تحست دايما نفسك لذلك كان الصحابة كده والله مرزقنا لكم كان دايما الصحابة يمقتوا نفسهم في ذات الله ان ما يقول زي بعض الناس يقول انا ناس كده احسن من الناس دي انا اكل الحمد لله واحده تبقى عصيه جدا ويبين تقول مثلا لو مثل تقول الحمد لله ربنا مطلع على قلبي ده انا قلبي ده احسن من كل الناس دول عندي كمان ان على القلب اللهم احسن ظاهرنا واحسن بطننا يا رب العالمين اذا يا بنات الاخلاص الاخلاص الاخلاص ليس بالقول الاخلاص, الإخلاص يستن بالمراقبه الاخلاص لله يستن بالمراقبه كل ما الله في قلبك وفي فعلك هتبقى مخلصة الله عز وجل أنا بقول دلوقتي سبحان الله لكن في من اللي هو التسطوري ده اللي كان ابن أخته نايم معاه وكان قاعد كل يدعو الله صلي ويدعو ويقول له عايز الولد شف خاله قاعد يقيم الليل اللي هو قاعد يقول له ايه يقول يدعو ينادي ربي انه مناظره فهو كان عايز تعلم الاخلاص برضه فيقول له اعمل ايه قابل ما اتنين له ايه. له ايه الله مناظري الله شير علي الله ايه الله ناظري الله شاهد اللهم معي معك في كل لحظة معيه خاصة من فوق س... ما تقوليش معي دلوقتي كنا هنا في الأرض اللي لا من فوق عرشه من فوق سبع سنوات الرحمن على عرش استوى معيه خاصة معيه عامة لكل مؤمن وكافر ومعيه خاصة بحبز وتأييد ونصرة ومع المؤمن اللهم نسألك المعيه الخاصة طبعا هو معيه معامة لكل عبادة فالإخلاص أولها فعلينا ان نصحح الايمان فكيف نصحح الايمان كيف نصحح الإيمان؟ بالإخلاص بالصدق يا بنات الصدق الصدق ده خلق لو الإنسان صادق مع الله يعني كل حاجه جميله لو الإنسان صادق مع نفسه يعني كل حاجه جميله لو الانسان صادق مع الناس سبحان ربي كفايه المختب الصادق لان الصدق ده بنجيبه باسمه وبصدق مع الناس مع الله صدق مع الله زي ما قلت كده ان حق الله عز مع الناس إنك تكوني صادقة في قولك تكوني صادقة في قولك ومعاملاتك ما تبيش غشاشة صدقي غشاش تبي صادقة والصدق مع النفس إنك تعرف قدر نفسك وإن الإنسان قدر وضعيف جدا وإن الإنسان قلت من إيه وهينتهي إلى وهيبقى في نهاية إيه فهو ضعيف احتاج من الله سبحانه وتعالى العون وإنه بدون عون الله سبحانه وتعالى لا يكون شيئا ولذلك الإخلاص الصدق من الأشياء التي تصحح الإيمان الإخلاص تعلم الصدق تجنب المفسدات المفسدات اللي هي بايه؟ المعاصي طبعا التوبة الدائمة من كل المقتضيات التوبة من التأصير التوبة من المعصية التوبة من كلمة أوتيها أوتي قطفون عند الله عظيمة كم كلمة من الإسان بيقولها يبلغ بهذه الكلمة ما يعلم ما, ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يكلم العبد بالكلمة من صغط الله يهو بيها كام خريب في النار ويتكلم الكلمة من رضوان الله يرفع ربي بها كم ولذلك لابد أن نضع قبل أن نتكلم بالكلمة لابد أن نمر الكلمة على قلوبنا تمر الكلمة على القلب وهكذا حال المؤمن ولذلك من مقتضيات الإيمان إلى إخلاص الله الصدق تجمع المرسلات التي هي المعاصي التوبة من جميع كل شيء وكل معصية يقصدي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وعماله الإيمان بالله ملائكته وتبي ورسول اللي هي او وفهم معنى كل ركن من هذه الايمان واعتقاده يعني اعتقاده يعني يكون على يقين تؤمني بالكتب بالله بربوبيته بهوليته بخلق لذلك الكون بتدبيره لذلك الكون بان الله ليس معه ليس معه ليس له ند وليس له زوجة وليس له ولد قل هو الله أحد الله سنت دي عقيده بقى في قلبي لازم تكون هذه العقيده حتى تكون انسان مؤمنا وفهم معنى كل ده مهم جدا جدا يا بنات نفهم العقيده عقيده المؤمن ايه هي عقيده المسلم اللي احنا مثلا بنقرا بنختلف فيها او بنكمل فيها دي عقيدته ايه وايه هي من اول ما اتكلمنا في الايمان بالله ومعنى الايمان بالله ومعنى الايمان بالربوبيه ومعنى الايمان بالالهيه ومعنى, ومعنى الايمان بالله وملائكته يعني ايه الايمان يعني ايه الايمان بالملائكه خدتوها انتم بتاعته ها أخذت كن في الامتحان بأخبار <تصفيق> كنت غيبة؟ برمان التصديق بهم عالم غيب خلقوا من أي بنات النور سبحان رب العرش العبد لا يعسون الله ويفعلون مع ويفعلون ما يفعلون ومنهم لهم أجناحة مش كده؟ مثنى وثلاثة وربع يزيد الله لما كان جبريل عليه السلام لما جبريل عليه السلام رأى من نفس الله في سورة الملكية شف بس الجناحين يعملوا ايه؟ يا سد المفين ايه؟ وتتساقط منهم التهويئ التهوي اللي هي اللاهل عالم ضيء ولذلك يقتضي أيضا أمره المحروض النصوص اللي احنا عرفناها فهم معناها واعتقدناها كل ذلك إن ذلك من الإيمان المأمور به وكذلك سأل الأعمال الظاهرة والباطنة من الإيمان تصلي من الإيمان تصومي من الإيمان تحجي من الإيمان تصلي, تصلي رحمك من الإيمان تبري والديك من الإيمان بعض الناس تظن إن هي إيه يبقى عامد بيصر وما فيش بعد كده لكن قاطع رحمه يظن ان هي بس ايه ايه ايه انها عبادات فقط اركان اسلام فقط لا لا ده يشمل كل ذلك كل ذلك يدل على الإيمان اعمال ظاهرة واعمال الباطنة القوف والخشية والمرقبة والتوكل ذلك من الإيمان انت تكون متوكلة فتوكر الله ان كنتم ايه مش كده ولذلك كلها من الإيمان كما دلت على ذلك النصر الكسيرة في كتاب الله عز وجل si estic, subhanAllah, «…quels som eren de l'esclat de la Ràbí, nois que l'esclat de l'esclat. En tot l'esclat de l'esclat de l'esclat. Com l'esclat. En el que es recorde en el vers d'Ey, bènes? El dia de la vers d'Ey? El m'amén. El m'amén. En el vers d'Ey, «…quels som eren de l'esclat de la Ràbí, els ان الذين قلائق يسارعون الى الخير ما خشيتوا من الله واداءهم اعماله كده يسارعوا قلائق ويسارعون ايه في الخير وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق الحق وهم ايه وهم لا يظلمون بل قلوبهم فيه ولما عملوا هم لها عالم حتى اذا اخذنا مترفين من العدم الىهم لا تتاولوا اليوم انكم فقد كانت آياتي تبدأ عليكم فكنتم إيه كنتم عليها قوليكم إيه كذلك مستكبرين به يساعميروا متاهدون أفرم يتدبروا القول أم جاء أم إيه شوك كده خلاص ما احنا متحمى وشوه اللي, اللي نجح نجح خلاص يعني الحمد لله فجريون أولا والله ولا يتعلم لكم والله أجمل شيء تحيي لطيف وحنا عاديين كده إننا يعني نتكلم في اياتنا دي احنا القرآن القران فلا يفسر القران الا القران اجمل تفسير وعايزه تفسري ايه لا تفسري ايه الا بالقران لان ربنا سبحانه وتعالى الذي انزل القران يفسر اياته باياته طبعا يصدق بعضهم بعض يبقى الاستمرار يبقى دي برده من الإيمان خلي بالكم يبقى من الإيمان يقصد الأمر ان هو كله كل كل اعمال الباطن والظاهر من الإيمان ما تقوليش ان انت ما بتخشيش ربنا وانت مؤمنه بتقومي بصلواتك لكن مفيش خشيه انا قلت الايات أو أنت فيش توكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم عين كل, من، كل عبالة من عبالات الباطل الصبر والصبر فيها إيه؟ برضو رابطوا بالإيمان ولا ها؟ أعطوا لي الصبر كده عرباطوا كده بالإيمان إيه؟ ها؟ الذين إيه؟ صبروا عربين إيه؟ آه رباط كل،, كل الخلق كل عبالات الباطلة والظهارة كلها متصلة بإيه؟ بالتواكل والإيمان ثم من الإيمان أيضا الاستمرار على ذلك السبات إنك تكوني ربنا يا عليك بالثبات على الطاعة حتى الممات شايفيني الإيمان يا بنات؟ الإيمان أنت بازاً مش أنت قاعدة تراجع يتعودي مثلاً مرة كده تيجي مرة درس وبعد كده خلاص أو تعودي في تفسير القرآن وبعد كده خلاص أو تعودي تثبتي مرة للقرآن وبعد كده تقولي روحي يا أي رايحة أي لا أنا روحي الجبال الرواسي وبعدين بعد كده تروحي داخل الحص فلما تجد شذك إلا لكنت فعلا صادقة أستفات حتى الممات من الإيمان كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا تقضى حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون هنا أمر الله بالإيمان به وبرسولي وبالقرآن ولكنت بالمتقدمة هذا كل من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به إجمالا لا إجمالاً. والتفصيل بقى فيما فبما لم يصل إليه تفصيل وهي فصل بعدك لا تفصيلا في معارض من زرق التفصيل اللي احنا عرفناه فمن آمن بهذا الإيمان المأمور فقد اهتدى وأنجع ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضر ضلال عكس الهدى من ترك طريق الهدى المستقيم سلق طريق الموصل للعزاب والضلال فنسأل الله سبحانه وتعالى ولذلك وعلم هنا علما يقين أن من كفر بشيء من المذكورات السابقة كمن كفر بها جميعا يعني الكفر بالملائكة خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، ليه كفر بالملائكة أو ركن من الأركان الأنزل كفادي، يبقى كفر بكل الأركان. لا، لازم يؤمن بالله، ملائكتي أو بتكتبه، وبالرسل، يعني لو جاء في حد كفر بالقرآن، لا، كفر بإيه، واحد مثلا يقول لك إيه ولا عياذ بالله، لا أنا أؤمن بالقرآن، لكن ما رسل ما، طبعاً جاءت عن طريق الكتب الزيان. اوومن بقى لا في اله لا واحد يقول لك في لكن ما حكيتوا الكتب دي لا حول ولا إلا بالله عشان كده يقول إلا رسول او رسول او امن الله امن اامن آآ على رسول بما انزل اليه وقال لهم كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل قالوا سمعنا واطعنا وغفر ربنا وانك انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا تناكثا وعليها يعني امن بكل الرسل نقف عند هذه الايه يا بنات والاسبوع القادم ان هنا إلى الآية 137 إن شاء الله بإذن الله ناخد بقى إن شاء الله صحيح اللي هو الفقه في السبوع الماضي كنا منتكلم في الفقه يوم الجمعة الأخت اللي كانت بتدينا فتوى وتقول لنا أن, واحدة إن صحبتها اللي ما عرفش إيه بتصلي الجمعة في بيتها بتصلي الجمعة في بيتها بتصلي الجمعة ببيتها بتصلي ركعتين وقفتوها لذلك من اللي قفتها الله يستحنهم يعني ما عنديش فكرة بصراحة بس اللي صلت كده وعارت صلي كده صلاتها باطلة إليها ما شاء الله نسأل الله لها أن تعيد كل صلوات الصادقة إذا كان عن ذلك نعم إحنا وقفنا إلى قول إلى فاق يا بنات إلى مسألة بما تدرك الجمعة كان رح يصلي الجمعة يبقى كده أدرك الجمعة بإيه يبقى كذا أدرك الجمعة بأي يا بنات تدرك الجمعة بإدرك ركعة واحدة مع الإمام فعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث هنا صحاها الألباني رواه ابن ماجه وصحاها الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة طلق دخل والركعة الثانية حتى في الركوع في الركعة الثانية فقد وإن أدرك أقل من ركعة فصل الله خلاص جاء في التشاهد المسألة التي تلك ذلك والناس كثيرة بتخطئ فيها ما هي نافلة الجمعة بعض ناس كثير بتصلي نافلة الجمعة قبلية ليس لازم نعرفها يا بنات عشان دايما نكون بنصلي بعض الناس بتصلي لسنة الجمعة لا ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس يعني وحتى المسجد ولسه ما تزدش الأزامة صلي صلي ما شاء الله لكن ما تقوليش دي أصدينة فنة الجمعة لا دينة فنة مطلقة أما سنة الجمعة فريشت لها سنة لترغيب النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم راقب في التنفل قبل صلاة الجمعة لكن ما أشي لها سنة لترغيب كما في حديث سلمان الماضي من اقتصر يوم الجمعة, الجمعة ثم راح فلو يفرق بين سنين فصلى ما كتب له يعني ما شاء الله من التنفل نعم ما هي دي غايبه ليه لانك بتصلي كناسنه الاذان بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ايه صلاه اه حسب الاذان وبين اذان والاقامه في الحديث والنبي صلى الله قال لمن شاء يعني انا مقول لما اذان بحديث النبي لمن شاء يعني لو مش عايز اصليه مش مانع نعم خلاص بتق... بس بخلص وبتعودي بتقولوا خلاص يبقى خلاص يعني حتى في الحرم في الحرم بتديكي فرصه بتدي أذان وبعدين بتروح إنتي ممكن تقومي. ممكن لا تقومي. قال لك لمن شاء. اللي عايز بيوم يصلي ركعتين بعد الأذان وال... وال... بين أذان ونحن. ممكن. ما أنا بقولك. بس تجائز يصلي بعد الأذان لكن هوش بيصلي نافلة. لا. مش بنيت نافلة. خالص. لا. ولذلك نعم. لا إحنا بيقولك لو دخلت المسجد ما أنت مش هتدخلي على كل تدخلي من البادل فتصلي بقى إلى ما شاء الله يعني مثلا من 12 وقابع كده دي صلي بعين بقى كده عادي استغطالي يقرأ سورة الكافة فهي برض وقت بيبقى فيهم هنا كان ولذلك بيقولك إيه أما ولفعل الصحابة ردوان الله عليه وصم رحفة يعني ولفعل الصحابة كان الصحابة بيعمله كده ولأفضليل صلاة النافلة ولا ينكر عليه إذا ترك لأن السنة يعني لو, لو دخل المسجد وقعد يقرأ ق صلى طهيت المسجد وقعد يقرا ما صلىش محدش ينكر عليه واما ولذلك بقول لك فعله صلى الله عليه وسلم ذلك فكان يصلي بعد الجمعه النبي بقى كان بيصلي بعد الجمعه الايه تكون بعد الجمعه الجوم بعد الجمعه بيكون بركعتين او اربع او ست لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان النبي يصلي بعد الجمعه ركعتين هذا الحديث متفق عليه كان النبي يصلي بعد الجمعه ركعتين هكذا كانه هذا الحديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربع كان النبي يعني ناصح قال امته يعني اللي صلى اثنين يصلي يصلي اربع يصلي حتى لا يشق حتى ما يبقاش فرض يعني بنات ولذلك لانه الحديث الثاني برضه حديث اذا كان اللي فات متفق عليه كان بيصلي ركعتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الركعه في الجمعه ركعتين حديث متفق عليه وقال صلى الله عليه اذا صل صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربع ركعات هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وفي رواية أخرى من كان يصليا بعد الجمعة فهيصلي أربعة هذا الحديث برضو رواه مسلم في صحيحه وأما الستة فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستة هذا في الشرح المنتهى بتاع العفاينين او اتنين اتنين حاولت اتنين اتنين اتنين ممسنا لأ لا 2 2 فتبين من ذلك أن الأقل الراتبة بعد الجمعة إذن أقل من الكلام ده نكون أن أقل بعد الجمعة كان ركعتين وأكثرها 6 ويرى الشيخ الإسلام بن تيمية أن الراتبة إن صلتها في المسجد هو الشيخ الإسلام يقول كده رأيي إذا صلتتها في المسجد تصليها أربعة وإن صلتها في البيت صلتي ركعتين كما جاء في زاد المعاد فتكون صلاتهم على أحوال يعني جاء إما تصلي في المسجد 2 2 جاء إما ترجعه يتكصلي 2 وده شك الإس الذكره، فإذا في ذكر ذلك الأمر، يلقال له إيه؟ سنة دي كيفين صلات الجمعة؟ نرجع بعد لأن بعض اللي عايز أقول لكه بالنسبة للي هي بتقول صلات الجمعة هذه اللي بتصالي الجمعة في بيتها وحد قفتها ما تصالي الجمعة في بيتها صلات الجمعة إبنتي لها إمام وخطبة وليزم بقى فيه خطوتين مش إحنا أقول لكوا كده، مين هي يقفين دها لخطبة في البيت؟ يعني مش عارفة مش عارفة دي اللي صلت ركعتين في بيتها مين هيقف يعملها ل ويقعد على المنبر ويوقف وياسن <تصفيق> لا لا يبوز. لا ما هو ده لا انا دلوقتي دخل في الركعه الاولى بيصلي ركعتين دخل في الركعه الثانيه بيصلي بي بيقوم يجيب خمس ركعه ويقوم يجيب الثانيه صم في التشهد خلاص فاتته الجمعه ايه فاضل له ليه دلوقتي نعم لازم لازم كما فعل النبي الله لو دخل المصلي والامام واقفا لاداء خطبه الجمعه لابد على الماموم أن قبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابد على الماموم أن يتركع ركعتين السنه اللي يصلي قبل وقبل تحيت اللي هي تحيه المسجد يصلي ركعتين تحيه انا بقول لك الكيفيه اللي بيصلي في بيته بيصلي ازاي صلاه الجمعه ركعتين يجهر فيهما بالقراء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفعله الصحابة الطيب وقد أجمع أهل العلم على ذلك ويسنى أن يقرأ في الرقعة الأولى بصورة الجمعة بعد الفاتحة وفي الصينية بصورة المنافقون أو يقرأ بصورة الأعلى وفي الصينية بصورة الغاشين ده بالنسبة للمسجد يعني أما بالنسبة ل الجمعة لما قلناها قلنا في الأول أنه بالنسبة لرقتها بالنسبة لحكمها بالنسبة لقلي بانك يا بنات اللي هي بدايه العمل كده المفروض حد يقول لها الخطبه يوم الجمعه ركن من اركان الجمعه ازاي بتصلي بتركعتين والخطبه ركن أك... لا تصح الصلاه الا بها يعني لازم الخطبه لمواظبه النبي صلى الله عليه وعلىها وعدم تركها ابدا وعليه بخطبتان يشترط لصحه صلاه الجمعه ان على الصلاه يبقى صلاتها يعني ده شرط. شرط الشرط هو الذي إذا لم يأتي به المصلي تبتو صلت زي بالضبط شرط الوضوء الوضوء شرط من شروط الصلاة لو ما توضيتش صلاتي باطلة لو ما غضيتش عورية صلاتي باطلة لو ما دخلش الوقت صلاتي باطلة لو ما قلتش اللي هما الخطبتين في الجمعة ده شرط الشرط اللي هو قبل العمل ولا يصح العمل إلا به لكن مثلا الركوع والسجود رك رك لا يصح العمل إلا بركوعة السمود لكن الفرق بين الشرط والركن بأيبانات الشرط مهم في العمل لكنه قبل العمل زي بزبط الخطبة دي كده قبل الصلاة للجمعة وزي بالزبط كده الوضوء للصلاة برا العمل لكن لو أنا اللي به بقى كده هذا الفرق بين الشرط لا يتم العمل إلا به وهو خارج عن العمل لا يتم العمل إلا به كيفية صلاة الجمعة عندناها في سنن مالية سنن الجمعة يسن التبكير إلى الصلاة يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير كما يقول في ذاك حديث أبوالي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغترس يوم الدمع غصل الجنالة يعني زي بالضبط ما بيقتصر أي غصل ثم راح في الساعة الأولى ساعة الأولى من الساعة, الحل... من الساعة الصلاة فكأنما قرب إيه؟ مدنة يعني ناقة ومن راح في الساعة الثانية قرب بقرة ومن راح في الساعه 3 فكانما قرب كبشه ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه يعني يروح قبل الصلاه باربع ساعات ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فاذا خرج الحديث هذا متفق على صحته فاذا خرج الامام الامام قال السلام عليكم ورحمه الله ده خرج ده خروج السلام عليكم ورحمه فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ايه المكتوب له بقى في صحيفه ما البدنة والبقرة والبيضة وكله خلص وهم دخلوا واغلقوا بقى السيافة علشان يدخلوا حضاره القطبة يبقى في الحالة دي المسألة تقصير شديد جدا جدا في المسألة النقطة الثانية بنات النقطة الثانية في بسألة اللي هي سنن الجمعة يسن الاغتسال في يومها يسن ان يغتسل في يومها ومن اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ينبغي الحرص عليه وعدم تركه ينبغي الحرص عليه وسنه لكن ينبغي... هو من باب انتوا عارفين ايه بناتي انك انت بتحضري في مج... مجمع للمسلمين يعني تجمع للمسلمين المفروض ما تبقاش ريحتك عاليه ولا صوابك مش رذيل ما يجيش مثلا واحد يكون جزار ويجي يصلي مع الناس بلبسه ما يكونش واحد جاي رح صوابه عرق وتيجي تقعده ولا يشتغل يتشابه تماما مع واحده جايه المسجد وريحتها وريحت صوباها مش نظيفه وريحتها بصل ولا غير بصل ما هو ب... ما في اي روائح اشد البصل ارحم بكثير جدا منها المفروض المسلم مش كده البصل النظيف المفروض مسلم ولو عنده صوب واحد فعلم ربي سبحانه وتعالى امر بكتابه كتابه خذوا زينتكم عند من كل مسجد لهذا الأمر انك تتزيني لله انت لو جات لك واحده في بيتك ولا قاعده ببيتك تتزيني ولا خارجه واحده قاعده تعمل مش عارفه ايه وتزين نفسها بتتزيني للناس بتتزين بالنظافه لله بزينك يسن وينبغي الحرص عليه وعدم تركه وبخصط الأصحاب الروائح الكريهة كده رهدود في الكتاب ومن العلماء من قال أنه واجب لحديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه وارفوعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ولقول القول بوجوه أقوى وأحوط وأنه لا يسقط إلا لعزر واحد مريض مش قادر يبقى لي تاني حاجة من يغتسل يلبس جلباب ويروح نازل ولا يلبس لبسه ويروح نازل، لأ لازم يتنظف ويبقى بصورته كده طيبة مسلم كده اللظيف راح يتطيبة عشان كده ويكمل بعيد جماله الظاهري طبعاً يكون الداخلية كذلك بإنه يعمل إيه؟ ويسن التطيب والتنظيف وإزالة ما يجب اللي هو سنن الفترة إنه يؤلم أظافره قبل ما ينزل من ضمن السنن والتنظيف أمره زاهد على الإختصال ويكون ذلك بقطع روائح الكليهة وأسبابها يعني الواحد مثلا في عنده مثلا سنن الفطرة او تحت طيبته أو كذا حتى في النساء الأمر ده أشد بكثير جدا في أماكن اللي هي الشعب تقريم الأظافر وبالنسبة للرجل فعلى الرجل والمرأة الأظافر ويسلم أيضا فيها زي بالضبط سنن اللي احنا بروح نعملها أثناء العمر أو الحك انت عارفينها سنن الفطرة منت في القبل وقالت في كل الحباطقين الأظاهر هو بنسبة الحف الشارب مع التطيب الحديث لا يقص ربو يوم الجمعة والتطهر ما استطاع من, من تطهير يعني ويبهن من دهني أو يمس من طيبه كده قال لك بقى المراب إيه؟ من طهر المرابي المبالاة في التنظيف ولذلك ويسن أن يلبس أحسن السياب دي من السنة الرابعة احسن سيابه لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عمر رضي الله عنه رأى حلة يعني واحد كده كان بيقولك ايه فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة حلة سيراء يعني حلة كده اه فقال له لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة ولهوفد اذا قدمه عليك بقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاستدل البخاري من ذلك على لبس أطيب السياب بيوم الجمعة باب يلبس أحسن ما يجد عنده ووجه الاستبلاد به من جهة تقريب العمر على قص التجمل يعني يقوله تجمل بيوم الجمعة ولو جنة وفور تعمل كده تقبلهم كده يا رسول الله بهذه المظهر الجميل وقول, وقول النبي صلى الله عليه وسلم على أحدكم لو اشترى ثوبين بيوم الجمعة ثوباء ثوبي يعني يقولك إيه حريزة يقولك إيه حين إنه المفروض إن الإنسان لو عنده ثوبين يبقى يخلي ثوب منه بيوم الجمعة والسطوب الثاني لمهنته. لمهنته علشان يبقى دايماً مظهر صوب يوم الجمعة <تصفيق> وذلك كما تجي تشرح مثلاً في النحفل كبير كده ولا مثلاً وانت في الحرم ولا وكده وتشرح منظر بمشان الله الله قواتي اللي بلاه صورة, صورة حاجة ناصعة جميلة السياب نطيفة وجميلة وسبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن في يومها وليلتها الاكساب من الصلاة في النيلة اللي لها من الأول صلاة المغرب إنك تكتل من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة اللهم صلي وسلم وبارك على محمد والأهل وصحبه وسلم جسيماً كثيراً يسن أن يقرأ في فجرها بصورة السجدة والإنسان لموظمت النبي صلى الله عليه وسلم عزيزي. وفي يومها بقراءة يسن له أن يقرأ ايه؟ سورة الكهف من قرأ سورة الكهف كما قال في الحديثة الذي صححه الألباني اوه في الفجر في الفجر وأن يقرأ الكهف من, يوم من, من قرأ الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين الله إنه يقرأه يقول نبي من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به ليوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين الحديث هذا حديث أنا ما ما ان شاء الله طبعا كل القران نقرا كده يا بتوحيه يعني يعني شاف ناخذ من العلماء ناخذ من العلماء هو بعض العلماء قالوا انه لسه ضعيف وكده لكنه في صحيح الباني صحيح الباني نعم مشغله اجمل شيء بعض الائمه كانت القران تحب تقرا القران بالنظر للمصحف وحتى بعد من يقرأ القرآن كان فيه إنسان كف بصره فكان لما كف بصره كان يرد إليه بصر إذا نظرت المصحف فخلونا نتمتع بنظرنا فيه لأن نظرنا دي رحمة أفضل هذا أكبر أديم النظر أديم النظر, النظر, النظر ويسن لمن دخل الجمعة كل جسولة قال لا يدلس حتى يصلي ركعتين هذا سأقول لكم عليها بنات هكذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب يعني تعريص صلي وتعريش ما تريد دراحتك وتقرأي سورة البقرة في الركعة الأولى والتاني أنت طبعا ما بتقرأيش أنا عارفها لكن, لكن ما تطوريش تركي بخفة من السنن أيضا يسن أن يكسر الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة وساعة الإجابة لانه في الجمعه في يوم الجمعه ساعه لا يفوق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله الا اعطاه يبقى الجمعه ده اجتهد اجتهادا شديدا جدا جدا في الدعاء عسى الله أن يقبل منا دعاءنا وقيل انه يطهر وقيل يعني اكد الاقوال انها بعد صلاه العصر او قبل صلاه بعد صلاه العصر وزي ما قلت كده اذكر بنت واحده كانت مرسه تموت على حسنه فاطمه بنت مريضه مرض شديد جدا جدا, جداً, جداً. ممكن تدينا نبزة عن أهم الأعمال في العشرة من ذو الحجة أديكم نبزة حوالي بس الوقت لايه التاسع طيب خلص موقفنا كان نشت النهاردة أكلمكم في, في, في الأمرين البايقين اللي هي بالنسبة للي هو الواجيث في علوم الحديث وكنت النهاردة عايز أديكم في يوم القيامة تلك... يتلقى... مصنوع... الوصناء... وكانت كل اللي ماتت مرضها شديد جدا جدا جدا وكان مرضها الشديد يعني نسأل الله العفو العافية كانت كل اللي ماتت يا رب أموت يوم يكون كده طبع عني فيه مجدقة وقت كده متهنية فلما ماتت ماتت بالضبط ساعة أذانة جمعة يوم الجمعة أذانة جمعة ماتت ساعة أذانة جمعة طب بيزانة الجمعة يخلصوا بوراء الساي يجيبوا للكده ومش عارب إيه وتخلصي الحاجاتي ومشاء الله أخواتي اللبلاة وتغسليها أمت عجمت تتصلع عليها العصر سبحانه وكسر فتخيلي تتصلع يعني سبحان الله يقال أنها ماتت في هذا طبعا من أعفاها يعني الشخص لي ماتت يوم الجمعة وطبعوا لها الترخيص بتاع التصريح وغسلوها بسرعة جدا ما شاء الله بسنة غسلوها على السنة وما شاء الله نقويت إلا بالله وراح وصلوا عليها العصر وقيل كان الممأة المسجد ممتلئاً امتلاء شديد وعيزوا لكم وكان اليوم ده كان يوم صيام يعني اللي غسلوها كان مصيماً سبحانه رب العشاء اللهم نرزقنا عيشة هنيا وميتة سويا شوفي دي سالة أكون صالح صادق مع الله يصدق الله إزاي يعني ما كوني صادق من الله يا رب يحسن خاتمتي يا رب يرزقني عملا ترضى به عننا يا رب يحسن عملنا يا رب يرزقنا طاعتك يا رب لا تجعل بيننا وبين أحد من عبادك يا رب يرزقنا الإخلاص بعملنا كوني صادقة وانت كده بتتزللي إلى الله عز وجل إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع منك أب أبداً أبداً أبداً بالنسبة لأعمال العشرة يا بنات طبعاً نتعارفين إنه ما شاء الله ده قاتل بالله جاي لنا منحة ربانية عشر أيام من دولة جايين إن لو تكلمنا كده عن الأعمال اللي ممكن نعملهم فيها بداياتاً هو لما ذكر الحديث ألف أكثر من أيام حرب العمل فيها الصالح عند الله من أيام العشر منذ الحجة ألف أكثروا منها إيه؟ أكثروا إيه؟ التهليل والتحميد والإيه؟ والتكبير يبقى دول تركيز عليهم جداً اكثروا من اكثروا منه اكثروا من التهليل لا اله الا الله لا لا. من ده التهليل من التحميد الحمد اللهم لك الحمد انت تفتكري ولا احنا في ده محتاجين نفطر لسانه عن الحمد. الحمد من التهليل ومن التحميد ومن الايه بيتكبروا انا في العمل دي في الوقت ده كان عبد الله بن عمر وعمر كان قلتك يكبروا لدرجة كان ترتج منها وغير منها في أيام العيد من تكبرهم ويسمعوهم الناس فيكبروا بتكبروا بس إحنا النساء نخلوذ من السنة التكبري أو تهللي ويكون أيوة يجوز قبل بجر الجمعة يجوز لأن من ليلة الجمعة من مغرب الجمعة لحد المغرب الثانية نعم بالنسبة لي اللي هي بالنسبة للأعمال تعالوا نمسك الأعمال أول الأعمال اللي إحنا المفروض طبعاً فيه أعمال أنت <تصفيق> لم تتحجي أفضل الأعمال عند الله في الشهر إن هو الإيه؟ الحج نحن لم نتحج حج لكن ممكن نحج إيه الحج بقى؟ الحج إن أنت تعلي بعد صلاة انفجر لحد الشروف وتصلي ربعتين كانت لك أجر حجة وغمارك لا لا لا لا لا في الفتاوي في عوشيخ كان في الفتاوي امنك ولو ان المراه صلاتها فيتها أفضل فإذا صلت وجلست للشرو صلت كانت لها نفس الاجر باذن الله في نفس مكانها ما نقمش اننا على صحه لا لو اتحركتي بس قعدتي على كرسي لانك تعبانه لكن بقى ما تقعديش تبرمي في الشقه وتلفي وتملي وتكني لما بتبسطي وتعملي وتصلي في الطاز انت صايمه صح بقى العشر ممكن تكوني صايمه يبقى دي اول شيء يبقى دي اول شيء ان هي تعملي اللي هو ايه الحكه وكمان لك باجر ولا مقام المقال بمعنى انت لما بتصلي الفجر بعد الفجر الفولي اذكار الصباح اذكار بتقولي اذكار الصلاه الصلاه وبعد كده اذكار الصباح وبعد اذكار الصباح بتقرا القران طب بالظبط يبقى الاول اذكار الصلاه ختم الصلاه من, من ختم من صلى فختم الصلاه من, من تصلي عليه الملائكه انا بيصلي عليك الملائكه وانت جالسه بتصلي لي بعدين بتقولي اذكار الصلاه خلاص تستغفر الله, الله. وتقولي تسبيح ودني خلاص ولا اله الا الله 10 مرات اذا بعد صلاه الفجر بعدين بقى بعد كده بتقولي اذكار اللي هي الصباح لو معاكي الكتاب لو تحفظيه خلاص بعد كده تمسكي مصحفك وهاتي وردك اللي انت بتقرئيه يبقى دي اول حاجه ان هو ان هو ايه الحج طبعا لا لا مش لازم لو انت عايز تحفظي احفظي لو هتحفظي احفظي لان قران بالعكس انت بتعيني وتزييني وكل كلمه وكل حرفنا كل انت عارف تجني حسنات يبقى اول شيء لما تقول الاذكار دي جماعه طبعا بدعه بدعه لأن, لان يا عبد الله دخل على قوم لا بيعملوا كده احنا لينا عليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين من بعد انا دلوقتي دخلت الصحابه الصحابي قال له كده لما دخل عبد الله بن مسعود واحد الراجل قال له دخلت في قوم قاعدين يذكروا الله مع بعض جماعه فقال له لم يفعل ذلك رسول الله ولو فعلوا ذلك ظنوا انهم افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وقال لهم اتيت بعمل لم ياتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنتم انكم افضل منه ليه بتزيدوا اليوم اكملت لكم ديناكم واتمنت عليكم نعمتي ورضتي خلاص اللي انت تعلمته خلاص ده اعمل كما يفعل النبي صدق قال لك عليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين المهديين ليه بتزودوا ليه بنزيد هي بطرق لا بيساووا عليه هو قاعدين لم يفعلها النبي اي شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا انت لان وسائل التعليم كلهم بيعرفوا يقراوا فلو يا الاولى ما دام بيعمل لو اولى بتقرا معاك كتابك اقراي منه لكن عشان نعمل واللي كان من السور دخل عليهم وقال وقال الله بن مسعود زدتم عن رسول الله حتتم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فعلت شيء لم يفعله رسول الله فقد زدتم حت وقد أنظر ربي اليوم أكملت لكم دينكم يعني ما فيش حاجة تركها لنا رسول الله إلا وقد فعلها إلا وقد علمنا فيش شيء أبدا يا بنات أبدا ولذلك الأمر ده عبد الله بن مسعود فدخل عبد الله بن مسعود عليهم وأدبهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتظنون أنكم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم لا لأنه أنت الوحدة بتاع وتذكوري بتاع ولو أنك دلوقتي في عندك الحمد لله والشوكولاته التعليم لو هنقول التعليم ماصبحتش حجه لان الكتب دلوقتي بقت مجهوده وكل بيقرا الكل بيقرأ. لو معاه ابن ليه بيقرا وعلى فكره كل واحد معاه مذكره بيقرا منها وسيلة الحفظ انك كل ما بتيجي تقراي بتبصي فيها بعد كده وعينك اتالت خلاص بتقولي بتيجي تبصي بعد عشان كلنا تقريبا دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله حافظين الايه الاذكار ما كوناش أنا... تكرار تكرار زي القرآن زي صورة الكهف كنت ليه صورة الكهف بيت بالنسبة لك والتي أفل المصحف تكرار تكرار النظر تكرار النظر تكرار النظر علشان كذا لابد أن أتعلم يا غنات أني نأمل الحاجة اللي تسألي حتى لا طب النبي صلى الله عليه وسلم انا, أنا عايز أتبعهادي أنا عايز أمشي على سيرتي عليكم بسر بسرك؟ يعني بسك المصحف وبسرك إزاي ده؟ لا لا لابد لا للقرآن لابد الجميع لازم لا يهود ده نيجي بعد كده انا باول حاجة اللي هي ايبنات ولو جيت حضرتي مجلس علم من حديث صحيح كانت ذاكي اجر حاجة يعني روحنا عديد مش اه بس. ما نقولك عماتة فما بالك بقى العشرة المفضلة عند الله يبقى كدك اجر كم بقى حاجة ادي حاجة تاني اهل من ذهب اليعدم او يتعلم بقى برد نفس الايب يبقى لي حاجة تالتة يعني احنا بنضيع نعم احنا الله لا قوه <تصفيق> <الحديث. تكلم> بسم الله ما شاء الله بيتقبل يا رسول الله يبقى اول حاجه يا بنات اللي هي الحج ثاني حاجه صيام العشر احنا بنسميهم العشر هما تحقيقا الامر ايه تسعه ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلم النبي كان لا يفعل ما يغضب امه ولا يشق عليها ابدا كان بيصوم بي... النبي كان صلى الله عليه وسلم صايه اللي هو يوم عرفه يكفر ما قبله ولا لا لكن لو النبي صام التسع ايام كانت تبقى امته عليه ولا لا لكن من من كتير من الصحابه ذكر عن انهم كانوا يئاتو اللي هي كانوا يصوموا اللي هي هذه الايام اللي هي ايام التسعه لماذا لان من اقرب القروبات الى الله عز وجل امته وأما, واما الصوم فانه لي وانا ابذليه يبقى افضل الاعمال اللي ممكن تتقرب بيها عند الله عز وجل في الايام ال10 دي ان يصومي بالصوم يبقى التكبير والتهليل الحج والعمرة الصيام الصدقه الصدقه الصدقه بقى واكثر الصدقة. الصدقه في ناس صايمه في ناس اطعام الطعام اطعام الطعام نفس السلام وصلوا الناس ني انت تدخل الجنه بسلام يبقى اكثري اكثري من الصدقه في الفتره دي ثم بعد ذلك النقطه الصدقه تكون صدقه, صدقة بكل انواعها بكل أنواع التسامة مش متشارك والشيء أو. قال التسامة صدقة سبحان الله الإطعام قال, قال الشرق طمع طمع الله الله الله كده فلو عايزة تكونيهم طبعاً رعية الجميلة عايزة أقول لك يا بنات تنتحان النهاردة إن شاء الله من مريم إلى الشعراء هقول لك الدرجات إن شاء الله أمان أمان أمان حلاوة مين أمان حضرتك إن شاء الله جيبت سعى سعين ونص طب بتبقي اسمي يا أمي بتبقي اسمي مية كده يا أمي انت مية؟, مية يا سلام أم الله فتحية اسمعين سعى سعين ونص بسم الله بسم الله <تصفيق> ايمان حسن مان ايمان حسن محمد 808 حسن 99 صاحبه رقم صح انت ايمان انت ايمان حسن محمد 99 ونص ما شاء الله ممتازه سلوى اسماء الحكم 99 امام في في وعده تعيطه تعيطوني انا فاهمين يا ما ساقطي <تصفيق> ليلى محمد 98.5 ليلى لوله دي طيب سماح حافظ 95.5 اسماء حسن اسماء حسن اسماء دي أسماء. اسماء حسن واسماء عطيل باسنان صادط جابت من 80 صادط 85 صادط امل امل امل مين تغيري امل امل اسمها امل قالها برضو جايبه 80 ممتاز سميا متولي أبو جميل سميا متولي جاي بي ونص سميا متولي مين سميا متولي ما شاء الله علي ما شاء الله علي ملتازة أمينة عوض دباني ونص ومن بردنا كده دي بردانة. ألف سنة وفاء عوض ميمية العائلة الله. رحمة الله على وديكم انتو الاثنين هاجر عبد السلام ست هاجر انت ما شاء الله برافا عليك ستة وتسعين شاطرين برغو عليك يا بنات أحسنت يا بنات نجلاء مجلاء محمد مجلاء محمد أنت يا نجلاء جايبة خ... جايب 95.5 رغدة 99.5 حنان أبو الفتوح حنان حنان أبو الفتوح حنان أنت حنان أبو الفتوح 94.5 حنان إن شاء الله المرة جيتك أحسن مديحة يحيى مديحة محرمة ما شاء الله 99.5 مديحة نادي أحمد نادي نادي محمية آه دي 100% جايبه 100 ما شاء الله حمديه 99.5 <تصفيق> ايمان عبد الجليل 100 ما شاء الله فاطمة رجب فاطمه الله صافي 100% ما شاء الله يا بنات يعني اذا الدرجه دي متشابهات انت ايه بقى انا بقى مجهود للهمه 110% 110 اه لا شوفوا يا بنات العود بتاعه بتعملوا لكن ما شاء الله خط النتيجه للعبره بالخواتيم يعني ارجع بقى ثاني اذكركم بالاعمال يبقى احنا اعمال الصوم قيام الليل بقى نضيف لذلك قيام الليل ختمه ختمه لازم نلف ختمه ختمتين انتوا بقى دلوقتي بتراجعوا القران فقد لازم تلفوا ختمه ختمتين يعني ما شاء الله في ال10 بقى تعملوا ايه بعد كده يبقى في من الاعمال الصالحه استحضار النوايا في كل عمل الاخلاص بس تكونوا الوضوء مع كل الصلاه يعني صلاه ركعتين بعد كل وضوء صلاه ركعتين بعد كل ايه الاكسار من الصدقه من الصله زياره المريض البحث في احوال بحث في احوال ختي كام حماتي 96 96 برده جميل يعني عشان ورقه مين غاده غاده اللي على الغرفه جابت 96 وام الله فين لسه ما تعش الامتحان ليه الله طيب إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الخميس القادم يبلغت نعمل إيه؟ نديكم تحني إيه بقى؟ لأ لأ فريف ريف صفر إيه؟ لأي كله الخميس لأي كله عمال عشر عمال يعني إيه, عم عم ايه نختم بقى بيت اللي علينا؟ نختم بيت اللي علينا كله؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في العشر؟ إيه نختم بقى إيه القرآن؟ إيه فكرت النهاردة في الكلام يلا عشان الصلاة ها؟ كل مره واحده اه مش هويت دي كل كام مره لا مش هفه ماشي بقى الولاون اللي زعلنا لحد ما نختب كلنا بقى نختم كلنا كده يبقى خطبه جميله دايما كنا بنعملها في العشره يعني لو شفه فتحي ما الفرح لا طيب نخلي بقى لحد فين عشان الكل يتفق تبقوا لفين يا بنات عشان تتفقوا اخر خلاص مش هناخد الزون حلقه يا, يا امي قبل الحمدانيه نبقى ثاني نخليها لحد ياسين نخليها ياسين اه ما فكرنا نتفصل معاه ايوه زياده الصور كتير حضرتك تقولي علي وخلاص ما كانوش ثاني لحد يا منيا وانت بالذات